قمَّ أَن زَل عَلَكُمْ مِن بَعذِل غَمّ أَمََةً وَعَتَ يَوشطَائِ فَةَن مِنكُم فَُّ أَن زَل عَلَكُمِ ذَحِْ غَمّ يَخَاوُ صَارُوا قِبْلَةً مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ اَمَّا هُمْ أَمْ فَتُوهُمْ يَرَوْنَنِي سَالِغًا الْحَقَّ وَمَا الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم كل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في وليمحص ما في قلوبكم وليبتش الله ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله قول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان مستذلهم ان الذين انَّ مَسَّ زَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَتَبُوا إِنَّ مَسَّ زَيْدًاُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَتَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا الضَّعْفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا قلُكَمَّذينَ تَتَض وَقَوا إِخُانِهِ وَقَاُ لِإِخوانِهِ إِذَا ضَابُ فِي أَوْضِ أَوكَوا غُزَّللَ كَُ ردَنَ مَمَتُ ما وَمَا قُتِلُوك وقالوا إحوالهم إذا ضاروا في الأرض أو كانوا هزم لم كانوا عندنا ما ماتوا وما كتروا لو كانوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحب وَيُمِيتُ وَاللَّهُ يُحْيِي والله وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو مدتم إِرَاةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما سَمِعُوا دَنَا رَسُولٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ من